بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله يقول فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدعوا. كمن لم, لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة لم يعديلوا عن التوسل به إلى أن يتوسلوا بغيره أنا العباس ممن ليس مثله وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى فعدوا لهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلم منا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبحقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومحمصة يعني وجد وقت استسقاء أمر بالعباس يطلبون تفريج القروبات وتيسير العسير وينزل الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه ما سألوه من أن العباس يتوسل لهم يدعو لهم ويتوسلون بدعائه قالوا إننا توسل عليك بعم نبيك فهذا ما فعلوه دون ما تركوه وهو التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم بل تركوا ذلك وقالوا كنا نتوسل إليك بنبيك يقول ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه ما فعله الصحابة وهو الاستسقاء بأهل الصلاح أن يدعو أهل التقوى وأهل الإيمان والصلاح في الاستسقاء دون ما تركوه لم يذكر الفقهاء من المتقدمين من السلف رضوان الله عليهم أنهم يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك أو بحق نبيك أو بجاه نبيك بل لم يذكروا ذلك وإنما قالوا يستسقي أهل التقوى والصنع يقول وذلك أن التوسل به حي هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فلم يزل فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ان يدعو لهم واما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل احدهم الميت حاجته او يقسم على الله به ونحو ذلك وان كان قدرويا في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة لا تنسنا يا أخي من دعائك حديث ضعيف إن صح الحديث شيخ يشير إلى ضعفه يقول حتى أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. الحديث في ويس في مسلم لذلك يقول طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن درجة المصريات تختلف باختلاف أحوال السائل وما يسأله فإن كان السائل للدعاء يرجو بذلك نفع نفسه وأخيه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نفع أمته حين سألهم أن يسألوا له الوسيلة فهذا مستحب وإن كان يريد نفع نفسه فقط فإن كان في أمر أخروي فهو مستحب أيضا خلافا للشيخ الإسلام الذي يرى أن الأولى ترك ذلك الشيخ الإسلام يجعل طلب الدعاء إن لم يقترن بنية نفع المسؤول ليس بمستحب يجعلهم من ذلك ترك الاسترقاء يقيسه على الاسترقاء وسؤال المخلوق الممنوع في الأصل والذي يدل على الاستحباب الذي نذكره وهو أنه في أمر أخروي يستحب أن يطلب الدعاء حديث عكاشة بن يحصن حيث قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم يعني من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويبعد جدا التأويل أنه إنما قصد زيادة ثواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول عكاشة بن يحصن كان غرضه أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع هو لكان مشروعا لكل أحد ولا يقول سبقك بها إيه لأن الرجل غرضه أيضا كذلك لكن يبعد جدا هذا التأويل وإلا كان هذا مشروع لكل الصحابة الحاضرين وغيرهم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل آخر سبقك بها أكش كذلك حديث ويس بن عامر فعن بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والده وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم أما إذا كان الدعاء طلب الدعاء في أمر دنيوي فالأولى تركه لحديث السبعين ألفا وفيه ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية وكذا حديث الأعمى فإن فيه فإن شئت صبرت وكذلك حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته الدعاء إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك فقالت أصبر فدل على ذلك على على فضل عدم طلب الدعاء من الغير في الأمور الدنيوية ولما سألته في أمر ديني وهو عدم التكشف قالت له إني أتكشف فادعو الله لي أن أتكشف فدعا لها لذلك نقول لما سألته في أمر ديني وهو عدم التكشف لم يقل لها صبري بل دعا الله لها أن لا تتكشف لأنه محبوب شرعا فيأتي بيان مراتب طلب الدعاء أو طلب قضاء الحاجات من الأموات وطلب ذلك بالإقسام على الله بهم حالا أو قريبا هي في بعض النسخ كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحدهم الميت حاجته في بعضها يسأل أحدهم حاجته أي عند القبر سيأتي تفصيل ذلك من كلام شيخ الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها دردة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت, له حلت عليه شفاعتي يوم القيامة حديث صحيح. يقول مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أدور من تبعه من غير أن ينقص من أدوره شيئا وهو الذي دعا أمته إلى كل خير وكل خير تعمله أمته له مثل أدورهم من غير أن ينقص من أدورهم شيئا ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه صلى الله عليه وسلم ولا تصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحد وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أدورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا بخلاف الوالدين فليس كل ما عمله المسلم من خير يكون لوالديه مثل أجره لأنه ربما لم يكن للوالدان للوالدين تعليم للولد في ذلك إنما يكون لهما مثل أجره ما علماه وما ربياه عليه وأما ما تعلمه من غيرهما فلا يلزم أن يكون للوالدين مثل ذلك يقول ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما نقول ما ذكروا شيخ الإسلام من جواز إهداء سواب الأعمال للوالدين وغيرهما الرجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء وترجيح شيخ الإسلام هو قول جمهور العلماء اللي هو الجواز وقد ثبت بالنص الحج عن الغير من الوالد وغيره حج عن أبيك واعتمر وقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وشبرمة قال قريب لي لم يسأله ولم يستفصله مدى القرابة ويقول ونقول الحج يتضمن أذكارا كالتلبية والتكبير والتهليل ويتضمن صلات ركعتي الطواف والطواف نفسه أيضا صلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف والبيت صلا وفيهما في ركعتي الطواف قراءة القرآن من الفاتحة والسورة في الركعتين ده دليل على جواز إهداء سوبي القراءة لأنه إذا ثبتت الأذكار لبيك عن فلان فما الفرق بينه وبين القرآن الذي أفضل الذكر وإذا ثبت ركعتين فيهما قرآن فهذا يدل على أن ياصحه واحد سوابق القرآن في بعض سواب سواب القرآن وكذا وثبت بالنص كذلك الصيام عن الولي أي القريب مش الغريب أي القريب من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه مسلم منفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالولي هو القريب سواء سواء كان قريبا يعني ابنا أو بنتا أو غير ذلك كل قريب وثبتت الصدقة عن الميت أيضا في عديد سعد ابن أبي وقص أفيجزي أن تصدق عنها عن أمي قال نعم فهذه أركان العبادات يبقى الحج الصوم الصدقة والصلكة قد ذكرنا ثبتت بالدليل فكيف يمنع من شيء منها وأما الاحتجاج بالآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقد ثبت تخصيصها بالدليل فصلة الجنازة والدعاء ينفعه بلا شك فتخصص بهذه الأدلة أيضا إذا ثبت تخصيص وأن ليس الإنسان إلا مسع يعني يمكن أن يكون دعاء المسلمين له وهو إجماع نافعا له خصصناها بهذا لو سلمنا العموم فعنقول إن ده خصصه الدليل يبقى نخصصه بالدليل آخر كما أن إهداء ثواب الأعمال بقى المنزعة في إن كلمة مسع ما, ما تلزمش اللي عمله بنفسه بل ما عمله بنفسه وما ترتب عليه لذلك بنقول لا ده احنا بنقول بمقتضى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولكن من ضمن ما سعى الإنسان ما نقول أن إهداء ثواب الأعمال إلى الميت من ولد وغيره إنما هو ثمنة سعيه وعمله من التحاب في الله والأخوة الإيمانية والتربية على معاني الإحسان والإيمان والإسلام فمن أجل ذلك دعا له المسلمون ووهب من وهب منهم له ثواب الأعمال إيه اللي خلهم يهبوا له ثواب الأعمال نهو يحبوه يحبوا ليه عشان كان, إيه؟ كان مسلم كان بيحسن إليهم وكان عنده إيمان وإسلام وإحسان كان عنده خير فذل دفعهم إلى أنهم إيه أحبوه فهو راجع إليه إلى سعيه في الحقيقة فإذا كان الدعاء بوصول ثواب الأعمال إلى فلان مستوفرا شروط الإجابة فما الذي يمنع من قبوله وإجابته يعني واحد يقول اللهم اجعل سواب هذا العمل يصل إلى فلان إذا استوفى جد لماذا تقول ممنوع هيقول ما وردش عن السلف كل اللي ورد مش عن السلف ده ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أركان العبادات إذا تمنعه لماذا يكفينا ما ورد فضلا أن هذا الأمر عند جمهور العلماء يقولون به فجمهور السلف يقولون به فلذلك نقول المسألة يعني قد حدث فيها تجديد من البعض تخصيص البعض هو الذي يعني واحد يقول لك الفتحة خصوصا أو ياسين خصوصا للميت لا يثبت التخصيص إن كانت الفتحة لأنها المتيسرة فنعم لكن لا تجعل شعارا الولد من نعم الولد من كسبه نعم هو من كسبه في حديث لا يحضرين صحته لان ها إذا مات ما هو نفس الكلام هنقول هذا إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان ومقاطع عمله إلا من ثلاث صدقة نجارية أو علم نتفع به أو ولد صالح له, له نقول هذا التخصيص التخصيص متصل وهناك تخصيص من إيه؟ منفصل ثم نقول هذا عمله وليس ما ينفعه به الآخرون فما ينفعه به الآخرون مترتب على سعي له لكن بطريقة غير مباشرة أما هذا فعمله هو ولد الصالح عن العلاه هذا عمله هو وكذلك وإلا فباتفاق العلماء أنه يجزي وينفعه الدعاء من غير الولد أليس كذلك؟ لان يزعب أن نرع في جواز الدعاء للأموات ومشروعية ذلك واستحباب ذلك وأن يدعو للحي والميت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة اللهم ومغفر لحيينا. وميسنا ونحن ندعو بذلك ولم يزل المسلمون ندعونا لأموتهم من, من أبائهم وغيرهم فلذلك نقول إذا هناك مخصصات أخرى ها صحيح يقول ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربي متفكرون كل الاستجابة الشيخ سامي تمية عشان يقول إن سؤال الغير الدعاء في الأصل غير مشروع إحنا قلنا الصحيح إنه هو سؤال الغير الدعاء في أمر دنيوي الأول تركه يقول فهؤلاء من أمته صلى الله عليه وسلم وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والاسترقاء أن يطلب من أحد أن يرقيه والرقية من نوع الدعاء بس قلنا في أمره ده دنيا مريض فعايزي خف فهو أمر دنياوي في الحقيقة يقول وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط، فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته صلى الله عليه وسلم بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل من السؤال غيره أفضل من فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولا لأدم هو لا نزاع أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو أنه لم يسأل الناس إلا لمصلحتهم ونحن نقول من سأل الناس لنفعهم مثاب ولكن سؤال الناس الدعاء سؤال الصالحين الدعاء لأمر أخروي ليس فيه نقص بل هذا أمر محبوب لله عز وجل وليس فيه ما يكرهه الله أما قوله لا يرقون ضعيفة غلط فهذا اللبض ثابت في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد المثامي اعتمد على رواية ابن عباس فقط حديث ابن عباس وهذا حديث آخر ولا تعارض بين الروايتين وزعمه أنها غلط يحتاج إلى دليل لذلك نقول تغليز الإمام ابن تيمية لها من جهة المعنى غير ظاهر لماذا؟ لأنه يمكن حملها على معنى صحيح يمكن حملها على الرقى الجاهلية كما ذكر ذلك الخطابي وغيره فيكون من العام أريد به الخاص من العام الذي أريد به خاص وهو لا يرقون رقا جاهليه وهذا اولى من توهيم الثقات وتغليطهم بمجرد الاحتمال نقول رواه غلط طب مين اللي غلط فيها سهل تساعد الغلط ولا من رواه عنه وكلهم ثقات اا اما صحاها مسلم لا هو كيف لا طبعا هو ده ماشي زي لا زي لا تطيرون مش التطير شرك فمدحهم بترك التطير الذي هو شرك أكبر أو, أو أصغر فبالأوية يمكن أن يمدحهم بترك الرقية الرقى الجاهلية سواء كان منها ما كان محرما أو ما كان شركا لكن قل لم يذكر شيخ الإسلام هنا أو في أي موضع آخر فيما علمت طاعما في إسناد هذه الرواية ولم يبين من من الرواة غلط أو ضعفه أحد من أهل العلم لم يذكر إلا مخالفتها لرواية لا يسترقون ولا تعرض في الحقيقة بل جمع بينهما حديث سهل قال لا يرقون ولا يسترقون ورواية الثقة ما لم يرويه غيره لا يكون سببا لضعفها والجمع بين الروايات أولى من تضعيف الثقات فالسبعون ألفا لا يسترقون مطلقا أي لا يطلبون الرقية من أحد سواء كانت رقية شرعية أم غير شرعية لأنه سؤال في أمر دنيوي وسؤال المخلوق الأولى تركه وهم لا يرقون الرقى الجاهلية أما الشرعية ففعلهم لها مع غيرهم إحسان ومع أنفسهم أخذ بالأسباب كن هو واحد يطلب منه الرقع أو من غير ما يطلب منه يرقيه يلاقي واحد مريض يوم يضع يده ويقول بسم الله أرقيك من كل شيء من مثلا أو يطلب أحد منه ذلك فيجيبه فهو من استطاع منكم أخاه أن ينفع أخاه فليفعل فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ومع أنفسهم يرقي نفسه أخذ بالأسباب فإنها من الدعاء وهو من أعظم الأسباب وأنفع العبادات وأما الاكتواء لا يكتوون فهو مكروه كراهه تنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه وقال صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي وقال وأنا أنهى أمتي عن الكي وأما التطير فهو محرم سواء كان تفاؤلا أو تشاؤما إلا الفأل بالكلمة الطيبة والتوكل على الله من اوجب العبادات القلبية. يعني عايزين نقول ان الحديث ده جمع صفات واجبة وإيه؟ ومستحبة فيها ترك محرمات وشركيات وفيها أداء واجبات وفيها ترك ما هو أفضل ما غيره أفضل منه. فلا يكتون الكي ليس محرما والاسترقاء ليس محرما والرقية الجاهلية محرمة وطلب الرقية من أهل الجاهلية محرم. وقد يكون شركا إذا كان يطلب منه دعاء الأموال أو دعاء الغائب. قال ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر يعني دعوة الأخ لأخيه بظهر الغائب مستجابة هذا مقصود دعاء الغائب للغائب يقول لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال من؟ كيف يشبه بدعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر كيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه يشبه إلى دعاء أو يشبه بدعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب الحديث ده في إثنان به مقال ضعيف وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملك كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولكمي وذلك أن المخلوق يطلب من مخلوق ما يقدر عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يدوز أن يطلب إلا من الله عز وجل لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم فلا يدوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين او اهدي قلوبنا ونحو ذلك ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الحديث ضعيف في سندي بن وهذا في الاستعانة مثل ذلك نقول وإن كان الحديث ضعيف الإسناد إلا, إن إلا أنه يستأنس به لما استفادت به الأدلة من أنه لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم على الغيب وإنما يستغاث به على الحضور ومع ذلك يكره هذا اللفظ نستغيث برسول الله ده على الحضور إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا قوموا بنا نستغيث ولم يقولوا اجلسوا نستغيث فلنقل الان نستغيث وانما قال قوم فجاؤوه فقال إنه لا يستغث به فكره اللفظ سدا للذريعة وذلك انهم قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قد جاءوا اليه اولا واخبروه ومثل هذا المعنى مثل هذا في المعنى حديث مسلم في ضرب أبي مسعود الانصاري لغلامه فجعل الغلام يقول اعوذ بالله فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت أبو مسعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله قال لو لم تفعل لمستك النار رواه مسلم وهو صريح أن الغلام لم يستعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين رأيه فالاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق الغائب من الشرك لأنها صرف عبادة لغير الله ولا يغيث ولا يعيذ على الغيب إلا الله بذلك لا يطلب الإغاثة على الغيب ولا الإعامة على الغيب لأنه لا يقدر عليها على الغيب أي وهو غائب عنك إلا الله عز وجل أما بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه فجائز والأولى ترك اللفظ سدا للذريعة والأولى ترك اللفظ ليأستغيث سدا للذريعة يقول شيخ الإسلام فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب ليس من باب الاستغاثة اللي هو يمكن أن يستغيث بمخلوق أمانه أما ما, يقدر ما, ما لا يقدر عليه إلا الله كما ذكرنا الإغاثة على سقيا الغيث النصرة الهداية المغفرة هذا مما لا يقدر عليه مخلوق فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب وقد قال الله سبحانه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المستكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك أيضا فيه مقال لكن قال المنذري رواه التبرني بيسنجي. قال أبو اليزيد البسطمي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريخ بالغريخ وجايب أبو اليزيد البسطمي خصوصا لأنه أحد إيه؟ أئمة الصوفية فهو يحتج عليهم بقول من أحد أئمتهم ليس أن هذا تصويب لكل كل كلام أبي اليزيد ولكنه يدل على أن شيخ الإسلام يأخذ من كلامه ما يوافق الحق ما بقى شيخ الإسلام الثامية بيحتج بكلام مفتدع عيب هو مفتدع زي ما في أهل زماننا منهم من يقول لو جابوا حق. كلمة عن شخص يعرف عنه خطأ يبقى ذو المبتدعين عن أهل البدعة ده أبو الهزر البسلامي يقول كلام أضعف مضعف ما نسبوه إلى يعني من أخطأ أو ابتدع في زماننا. قال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسرون بالمسرون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون الي كما تتقربون إليه هذا معنى يبتغون إليه الوسيلة القربة فنها سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء ما عندناش نص صحيح صريح في أن الأنبياء يدعون للأحياء أو أن الأموات يدعون للأحياء لكن عندما أدل قاطعة أن الملائكة تفعل ذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فومع ذلك وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى هذا كلام مهم جدا من كلام شيخ الإسلام إن طلب الدعاء منهم ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم ليس أنه هو نفسه إيه؟ عبادة لهم عشان يسألون كثيرا في هذه المسألة وهي طلب الدعاء من الأموات أو طلب الدعاء من الأنبياء أو بل بعض يجعله من الشرك وده من أصرح المواطن هنا من كلام شيخ الإسلام أنه يقول أن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك هذا كلام واضح وظاهر أن هناك فرق بين دعائهم وعبادتهم من دون الله أن يصرف لهم العبادة وبين أن يطلب منهم أن يدعو له هناك فرق بين وظاهر بين أن يقول ادعوا الله لي استسق الله لنا وبين أن يقول له اسخن الغيث اغفر لي اهدنا انصرنا على القوم الكافري لا شك أن هناك فرق وفرق شرعي وفرق كوني وحسي قضية حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا تنافي النوت هذه قضية مهمة جدا لأن مبنى ضلالات أهل البدع على التسوية بين الحياتين نحن نقول أنهم أحياء في قبورهم ولكنها حياة برزخية لا تنافي الموت لا تنافي الموت عن الدنيا الرحيل عن الدنيا لأن اتصال الروح بالبدن فيها يختلف عن حال الحياة قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون لا يجيش واحد يقولون يا رسول حي مش ميت تقول حي وهو ميت ما تقولش وهو إيه ليس بميت لا بد أن تعامله معاملة الأموات في كثير جدا في أكثر المسائل وذلك فيما لم يأتي دليل على أنه يعامل في معاملة الأحياء وليس عندهم دليل عمدان يقول ربنا عزيزي قال إنك ميت وإنهم ميتون عشان كده قلنا إن دي حياة لا تنافي حياة أخرى حياة من نوع آخر لا يشرع معها أن نسأله هل صح الحديث عنك هل هذه الفتوى صحيحة يا رسول الله ادعوا الله لنا لا يشرع ذلك كما لا يشرع سؤاله عن أحكام الدين لا يشرع سؤاله الاستسقاء وسؤاله الدعاء ونحو ذلك أدل لك موت النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقال أبو بكر المحضر الصحابة جميعا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والتفرقة بين نوعي الحياة الحياة في الدنيا والحياة في برزخ من أعظم الأمور أهمية في هذا المقام وكما أن حياة الشهداء هي عند الله وليست عندنا فهم قد ماتوا بالنسبة لنا ولذا وجب تقسيم ميراثهم وجاز نكاح نسائهم وكذلك حياة الأنبياء والصالحين عند ربهم وفي برزخهم ليست كحياتهم عندنا فلا يجوز أن يسوى بينهما ولا يدوز أن يسألوا ما كانوا يسألون في الدنيا ولا أن يستفتيهم أحد ولا أن يسألهم الدعاء والشفاعة وتأمل فيرة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في ذلك وقارن بينهم وبين المتأخرين من أهل البدع الذين فتحوا ذرائع الشرك على مصراعيها، حتى يقول قائلهم لا يصح خروج شيء من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة أبدا عند أهل الكشف قاطبة يبينخي الإجماع على ان اي قول قاله مجتهد فهو من الشريعة يقول وكيف صح خروجهم عن الشريعة بعد على مواد اقوالهم في الكتاب والسنة واقوال الصحابة وما اجتماع يعني ما فيش حد من العلماء يغفل عن دليل من الكتاب والسنة لا يكون قد غاب عنه ولم يسمع بحديث ادعاء ومجازفة عجيبة وما اجتماع روحي احد بيقول بقى يقول ايضا هذا القائل مبتدع ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة كل العلماء المجتهدين دول سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الأدلة فكيف تنق... الأقوال المتناقضة دي كيف نجمع بينها إذا كانت كلها مرددها الرسول يقول هل ها... وسؤاله ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأذلة هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا يا قاضة ومشافة مش في المنام لذا هم وهذا تعجب من هذا القول الذي يروج به على الناس كلام ده في, في رسالة اسمها البيان المبين وهي من التلبيس المبين يقول وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدينوا لله تعالى به ويدونوه في كتبهم ويقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهمنا كذا من آيات كذا وفهمنا كذا من قولك في الحديث الثاني كذا فهل ترضى كل ده يقظتنا مشافه عجب إلى آخر هذا الكلام استخيف المناقض للمعقول والمنقول فلماذا اجتهد الأئمة من الصحابة فمن بعدهم ولماذا كان يجمع عمر أهل بدر وغيرهم ليشاورهم في الأحكام وغيرها يعني كان سيدنا عمر أولى إن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يجمع أهل بدل ولا حاج ولا يجيب واحد يقول سمعته بالسلام يقول قولا فيطمئن عمر رجل عنه الحديث ده ولا الأئمة كانوا يختلفوا أصلا عشان يقول ده مخالف للمعقول المتناقضات الأقوال المتضادة التي يتنظر عليه العلماء كلها مردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عجب والله هل نقل أحد عن الأئمة كمالك والشفعي وأحمد وابي حنيفه وكالبخاري ومسلم والترمذي وابن حرفه مما ذكره هذا المبتدع يعني ان البخاري كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يدون الحديث حد نقل على البخاري كان بيستخير ربنا الاول قبل اي حديث يتوضا يستخير ربنا انه يضع الحديث في الصحيح ولا لا لو كان بيسافر الرسول صلى الله عليه وسلم كان حد نقل عنه حرف من ذلك الذي ينقله حد قال على امام الشافعي ولا امام مالك لما تنظروا مع بعض ولا ابي حنيفه انه انا الرسول وقال لي كده وانت ما لكش تتكلم عجب والله وكيف يعني يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المتناقضات هذه كتب المجتهدين من اهل العلم مشحونة بمقض بعضهم اجتهاد بعض ومخالفة بعضهم اقوال بعض والردود والمناظرات كيف تكون كلها قد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهل ادعى احد منهم شيئا من ذلك سبحانك هذا ابوه تعالى العظيم والله من العجب ان بعض الناس يقولوا شوفوا الكتاب وان ده, ده لي على المتشددين وعلى الوهبية ده كلام الوهبية ده كلام مالك الشافع وأحمد وبحنيفة كلامهم جميعا كلام كل الأئمة وليس كلام أحد يعني هذا الذي ذكروه من أنهم يقابلون الرسول شفاهة ويسألونه عن كل مسألة مسائل الدين وعن الأحاديث الأحاديث الموضوعة بعد دي كلها سبيل ترويجها إن قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم الحديث صحيح كل الخرافات والخزعبلات والقصص المتناقضة والكرامات المدعاء التي فيها الشرك بالله ايه سبيل ترويجها على الجهلاء ان الايمة دول المشايخ السوق دول قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الموالد هاي الموالد بيقابلوا فيها روح الرسول وروح الخضر ورو... لا مش روح الخضر ده بيقابلوا الخضر وإلياس مباشرة وأرواح الأنبياء جميعا ويقعدوا في الموالد ويقررون هذه القرارات فنسأل الله العافية خرافات ما أنزل الله بيا من سلطان لذا في قوله لم يفعل ذلك أحد من السلف ونعم فعلا كذلك مع ما ورد أما ما ورد من الأحاديث الضعيف والموضوعه فلا حجة فيها لأنه لا يحتج إلا بالصحيح وما في معناه كالحسن إن شاء